بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ويتم نمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ويتم نمته عليك وعلى إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن فَتَوَلَّىٰ إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 Kata mereka, "Ya Aba, nama Allah tidak menyalahkan Yusuf, dan kami tidak menasihkan kepadanya." أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكلوا أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة أسيون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وَأُوحِينَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأُوحِينَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Wajahu abahum masya Allah استبق وتركن يوسف فعندما تعنا فأكله الذب. قال يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركن يوسف فعندما تعنا فأكله الذب. وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءَ قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سوّلت لكم والله المستعان ولا ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وجاءت Aseruh biza, Aseruh biza. Wallahu aleyum bima yamalun. Wallahu وشروه بثمن بخس درهم معذودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين.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 وهو عسى أن ينفعنا أو نتخذه وردا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ولما بلغ أشده وكذلك نجز المحسنين وكذلك نجز المحسنين وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وظلقت الابواب وقالت هيتلك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ماذا الله إنه ربي أحسن مثواي قال ماذا الله إنه إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همّت به. ولقد همّت به. وهمّ بها لولا. لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا والله يراودتني عن نفسي والله يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ كُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ كُدَّ مِنْ دُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ قميصه كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه كد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ارْنَا وَأَقْمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالُوا إِنَّهُ مِن كَيْدِكِ إِنَّ كَيْدَكِ كَانَ عَظِيمًا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستغفري لذنبك إنك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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إننا لنراه في ضلال مبين قد شغفها حبا إن لَن نَرَوْها فِي ظُلَلٍ مُذِين فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدْتُ لَهُمُ الْمُتَكَأَ فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدْتُ لَهُمُ وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا لَوْ وَقَالَ تَخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ فَرَرْنَا وَأَيْنَ هُمُ اتَّخَذَهُ وَنَأَيْنِ يَدُنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك النذيل أمتنني فيه قالت فذلك النذيل أمتنني فيه ولقد رأوا هو عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا وريكونا من الصاغرين ورقد رواته عن نفسه ف لا صم ولا إن لم يفعل ما أمره ليسجن وريكون من الصغيرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده.فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده.إنه هو السميع العليم.إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنون له من بعد ما رأوا الآيات لا حتى حين. ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الأخ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من. وقال الأخ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل نبنا بتأويله إن نراك من المحسنين نبنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيك ما طعام ترزقانه إلا نب بَأَتُكُمَا بِتَأوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأَتِيَكُمَا قَالَ لَا يَأَتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْكَانِهِ إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأَتِيَكُمَا ذلك ما مما علمني ربي. ذلك ما مما علمني ربي. إني تركت من لا تقوون لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون. إني تر. قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.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 الناس يا صاحب استجني اارباب متفرقون خير أم الله الواحد القه ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها هِيَ مِن سُلْطَانٍ ثَمَّيْتُهَا أنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَنذَرَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن. أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وَأَمَّنْ آخَوَ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَأَمَّنْ آخَوَ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ضَيَّ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ضَيَّ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَشْفَى وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بالضعسين.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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل احلام من العالمين وقال الذين نجوا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فاوصلون وقال الذين نجوا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاوي يُوَصُوفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ ثِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ نِجَافٌ وَسَبْعٌ سُبُلَاتٍ يُوَصُوفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ صديق أفنى في سبع بقرات ثمانية يأكله الناس النجف والسعي سبلات. وسبع سُبلات خضر وأخرى بسات اللعلِ أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبًا فما حصدتم فذروه في سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَأْبًا فَمَا حَصَدْ فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وقال الملك سوني به. فقال الملك سوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ماذا النسوة التي قطعنا أيديهن؟ أَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالُوا يَا إِيلَ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطب كن إذ روت ن يوسف عن نفسه. قال ما خطب كن إذ روت ن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني لم أخنهم بالغيب وأن الله لا يهدي كيدا الخائنين وما أبرئ, نفسي وما, أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بالس سوء إلا ما رحم ربي إن النفس لا بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فَنَادَاهُ مَكَثَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قَالَ يَعْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عليهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ناشأوا ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمنا من نشأوا ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون على أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقوى. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم مكرون.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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني لأقلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون أني لَكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَكَيْلَ لَكُمْ مِنْ عِنْدِي وَلَا تُقْرَبُونَ إِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَكَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تُقْرَبُونَ قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه يلو بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا الكيل فأرسل معنا تل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما على اخيهم من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الرحيم الله خير حافظ وهو ارحم الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد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 إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير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 Tun mau siku min Allah, tak tun lari, hingga ayah tak biskum. Tlah mana atuh mau siku, hul. فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة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 إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس Ya Akuh tak faham. W. In. Nuh l. Zu. A. I. L. M. L. M. A. A. L. L. M. N. A. H. نسي لا يلهون ولمّا دخلوا على يوسف فأوى إليه أخاه ولمّا دخلوا على يوسف فأوى أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس 119. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما جهزهم بجهازهم جالس قايت في رحل أخيه جالس قايت في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية أن هالعير إنكم لسارقون جالس قايت في رحل أخيه ثم أذن ذن مأذن أيتها أن الير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكرون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكرون قالوا نف قالوا نفتذ صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفتذ صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وَتَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ يسرق فقد سرق أخ له من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها قال أنتم شر ما كانوا والله أعلم بما تصفون قال أنتم شر ما كانوا والله أعلم بما تصفون قالوا يا العزيز إن له أبن شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين إننا نراك من المحسنين قال ماذا الله أن خذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالم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 وَلَكَمْ مِنْهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُثْقًا مِنَ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ موسى من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلم أذرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي فلم أذرح الأرض حتى يذن لي بي او يحكم وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا وما كسرق وما شهدنا إلا بما علمنا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَلَبَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بهم جميعا عسى الله أن إنه الله العليم الحكيم. إنه الله العليم الحكيم. وتوالى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ فَحَكَمَتْ حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشك بث وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Ya bani, yzhabu ftahasusum Yusuf wa achihi, wallatiasumil ruhillah. Ya bani, إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة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 إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون الا انت يوسف قالوا الا انك لن يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قالوا يا أبانا استوفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستوفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا Al-Fatihah خُنَّ لَهُ سُجَّدَا رَفَعَ ابْوَاهُ عَلَى اللَّهِ وَخُنَّ لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن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 إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني أَلَمْ تَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توف. اذنني مسلما والحقني بالصالحين اذنني <تغفتني> مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليه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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجوب وما تسألهم عليه من أجوب إنه وإلا ذكر للعالمين إنه وإلا ذكر للعالمين Wakaih min ayaat fi al-samaat wal-arz yamurun alaiha wahum alaiha Yang yakin akhirnya kepada Allah, kecuali mereka yang murtad. Yang yakin akhirnya kepada Allah, kecuali mereka تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بقت توم وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بقت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَىٰ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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا ولدار الآخرة خير للذين التقوا أفنى تعينون أفنى تعينون حتى <تصفيق> إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء <تصفيق> يَقْلِبُ مَجَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَنْ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يَفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ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 كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون